قال لين العالمين يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا بآخره, ولست بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حبيب الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يوت الحكمة فقدوت يا خيرا كثيرا وما يذكر الا الباب وما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذر فإن الله, فإن الله يعلمه وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّاصِرٍ ۚ إِذَا إن تُبْدِي الصَّدَقَاتِ فَالَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ۖ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا